هل يجوز لغير أهل الأعذار أن يرموا الجمرات في منتصف الليل أو في الفجر ليلة العيد الذي يظهر أن ذلك لأهل الأعذار أو لمن كان مصاحبا لأهل الأعذار أما الأصحاء الذين لا يرافقهم أصحاب الأعذار فلا أرى أن هذا ينبغي لهم لم هذه رخصة والرخصة تكون لأصحاب الأعذار رخصة للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد سقوط القمر فرخصة تدل على أن غير الأعذار لا يرخص لهم وان هذا واجب نعم أريد أن ندخل بعمرة لأمي المتوفية ثم أدخل الحج هل يجوز هذا وإن لم يجوز فكيف يجوز لكن تكون متمتعا ان دخلت بعمرة لأمك ودخلت بحج لنفسك جائز لكن أنت متمتع عليه هدي متمتع يعني عليه هدي إذا قلت متمتع عليه هدي ولو لأنك أنت الواحد أنت لست اثنان أو اثنين يقول من وطئ قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه هل بدن عليه على الزوجة أو بدن عليه هو الحال وإذا لم يجد كيف يفعل نعم إذا لم يجد يصوم أو يصبر حتى يجد و نعم إذا أفسد إذا لم تطاوعه لا شيء عليها وإن طاوعته كل واحد منهم يلزمه ويفرق بينهم في الحج ويقضو الحج السنة القادمة وإذا قربوا من عرفات يفرق بينهم لا يكونوا مع بعض حتى لا يحصل ما حصل من حج عن شخص هل يدعو للشخص فقط أم يجوز الدعاء له يدعو له ولجميع المسلمين لا تضيق واسعا إذا حججت عن شخص فقل لبيك عن فلان وادعو له وادعو لنفسك ولجميع المسلمين ما حكم تقبيل المصحف كما يشاهد الان في الحرمين الله اعلم هل يجوز قبول المساعده الماليه اثناء الحج اذا لم تكفني نفقاتي يجوز لكن الاولى ان المسلم يحج بما يكفيه ماذا قال قال وتزودوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى ومن التقوى أن الحاج يحج بما يكفيه ويتعفف ومن تعفف يعف الله ومن استغنى يغنيه الله وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر من استغنى يغنيه الله وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالإنسان يتعفف وبعدين لا يحاول أن يحج مترف بالسؤال أو بأموال الناس الثاني يحج بأشياء قليلة فعلى تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابسي الإنسان الرغيف اليابسي كل واحد يعيش به مع الماء فعلى تكثر حسرتي ووساوسي ولذلك الدنيا زائلة فالمسلم ينبغي أن ي... لا يذل نفسه يتعفف ويعز نفسه وبدل من أن يحتاج للناس يكون هو ينفق على الناس اليد العليا خير من اليد السفلى. والله كريم ما وضع العبد فيه نفسه يجده من أراد أن ينفق على الناس الله يعطيه وينفق على الناس يسأل الله و... ومن استغنى يغنيه الله ف... فالمسلم ذهب للحد ينبغي أن يأخذ زاد معه ولذلك ولله على الناس حج البيت است... إذا كنت لا تستطيع الله ما كلفك الحج يقول كيف نرد على شبهات اولئك الذين يشككون في آيات الله التي تكشف على مر الزمان وكل ما يقال لهم هذه الآية يقولون إنكم على كل حال القرآن كتاب هداية معجز القرآن ما جاء للطب ولا للهندسة هذا كتاب هداية جاء لتكون العلاقة بين العبد وبين ربه على ما شرع الله والعلاقة بين العبد وبين نفسه على ما شرع الله والعلاقة بين العبد وإخوانه العبيد على ما شرع الله ولكن هو تبيان لكل شيء مما من شأنه أن يبينه كما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى مساكنهم مساكنهم شيء لكن ليست من الشيء التي أمرت بتدميره فهو تبيان لكل شيء مما من شأنه أن يبينه وهو بلسان عربي مبين فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه حكم ما بيننا ونبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وهو الذي لا تنقضي العجائب منه وكل ما احتجنا إليه موجود فيه ولكن الذين يشككون في القرآن أول شيء يقرأوا القرآن ويفهموا العربية ويفهموا الدلالات ويعلمون ماذا قال القرآن فيما يريد أن يشككوا فيه قبل أربعة قرب قال احل الله البيعة حرم الربا هؤلاء كبار الاقتصاديين من الغرب يقولوا الحل في الإسلام لا مناص من الاقتصاد الإسلامي هو الذي يفك الأزمة التي يعيشها العالم قال أحل الله الربا وحرم الربا ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فذنو بحرب ومنصدق من الله قولا يمحق الله الربا انظروا إلى المحق الآن تريولات تذوب يمحق يمحق ينقص ينقص حتى لا يبقى لذلك هذا الدين الإسلامي دين عجيب آية في الجمال والحسن نعم هل يجوز لمن حج حجة إفراده أن يأخذ العمر بعد الحج مباشره من التنعيم أفيدوا لا جزاكم الله ما أكثر هذا السؤال هل يجوز لمن حج حجة الإفراد أن يأخذ عمرة بعد الحج مباشرة من التنعيم أفيدونا جزاكم الله خير هذا الأمر اختلف فيه الناس فكثير من العلماء يقول الذي يريد أن يأتي بعمره من التنعيم ينبغي له أن يحج متمتعا ليذبح لأهل مكة شاه هذا أفضل له أما أن المسلم إذا أنهى حجه يجوز له أن يأتي بعمرة من التنعيم كثير من العلماء قال هذا لا شيء فيه لكن الأفضل أن تشتغل بالطواف الأفضل. أما الجواز فيجوز بدليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بصحبه أخيها عبد الرحمن ولم يعتمر فقالوا لو كان الاعتمار خاص بعائشة لقال لها هذا خاص بك كما قال للذي لبح شاته قبل أن يصلي الإمام شاتك شات لحمد فقال عندي عناق ربا صغير قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك فلو كان الاعتمار من التنعيم خاصا بعائشه لبينه وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز فارسل عائشه ولم يقل لها لا خاص بك فالذين لا يرون لا يرون الاعتمار من من من من, من, من, من, من التنعيم لمن كان حاجا من الافاقيين يقولون ان الصحابه حجوا آلاف وعبد الرحمن حج مع أخته ولم يعتمر نقول لهم إن الاعتمار من التنعيم ما قال أحد إنه واجب ولا سنة جائز وترك الجائز لا شيء فيه ويكفي في الجواز إرسال عائشة ولم يقول لها هذا خاص بك اذا الاعتمار من التنعيم جائز ولكن كثير من العلماء يقول من كان في مكة فالأفضل له والأولاء أن يشتغل بالطواف والأمر سهل ولكن هب انه اعتمر بعدين يعتمر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة هذا مشكل كل يوم يعتمر هل هذا ورد هل هذا فعله السلف هل فعل السلف واحد يعتمر عشر عمر في وقت واحد هذا لا يعهد مثل هذا لكن إذا فعل عمره ولكن دوام هذا لا يوحد ولذلك قال بعض العلماء هذا لم يفعله الصحابة على كثرتهم وحرصهم على الخير ولو كان فيه فضيلة لفعله الصحابة ولكن قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز أن هذا جائز كما أمر كما أمر في حجة الوداع بالتحلل وجعل من لم يسق الهدي ممن باشر الحج واجب عليه في حجة الوداع التمتع اقول في حجة الوداع من لم يسق الهدي كان واجب عليه التمتع لانه امرهم بالحل قال اي الحل قال الحل كله وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة وقال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه فقال العلماء هذا المقصود به بيان الجواز وأما في حجة الوداع فالاعتمار كان واجب لمن لم يسق الهدي أما من ساق الهدي فلا يفك إحرامه حتى إيش حتى يبلغ الهدي محله وفي غير حجة الوداع بقي الاعتمار التمتع جائز ولكن ليس بواجب بدليل حج النبي أبي بكر وحج عمر وحج عثمان بالناس أكثر من عشر سنين بالإفراد وكان عمر يدعو الناس للإفراد وهذا اختيار جلة العلماء أن من يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمره أفضل له الإفراد لقوله تعالى وأتم الحج والعمره أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك أما الذي يأتي بعمره من التنعيم فالذي يظهر أن أفضل له التمتع حتى يذبح لأهل مكه أما يتحايل ولا يذبح ويحاول أن يأتي بشبه التمتع بعد الحج فهذا مرجوح والله تعالى أعلم